ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم مذرين فاظر كيف كان عاقبة المذرين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 ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين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 فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناث وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا ولد الله وإنهم لكاذبون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 لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ